إخوان الصفاء إخوان الصفاء مجموعة من العلماء الفضلاء اختاروا الأخوة مسلكا والصفاء شعارا والوفاء منهجا وأسلوبا بعد أن أحسوا بمآسي مجتمعاتهم ولمسوا معاناة أفرادها ووجدوا لدى أنفسهم إمكانية لللقاء والاتفاق على رؤى مشتركة بشأنها فأقبلوا على كتابة عدد من الرسائل ضمنوها رؤاهم وأفكارهم ودعوا إلى تجمع الآخرين حولها واعتناقهم لها ورأوا أن يبقوا اجتماعاتهم سرية وفي الخفاء خوفا من كشف أمرهم وانفضاح مسارهم فأقاموا أمرهم على أسس محكمة لم تمكن أي من الجهات من متابعتها وإيقافها عن ممارسة نشاطاتها وقد يكون لعددهم المحدود أثره في إبقائهم طي الكتمان فكثير من المراجع العامة لا تشير إلى أعدادهم ولا إلى أسمائهم بل ولا حتى أماكن وجودهم وتاريخ ظهورهم وزمانهم ترى بعض المراجع أن إخوان الصفا وجدوا في البصرة أولاً، ثم في بغداد بعد سيطرة البويهيين عليها سنة 334 إجرية فيما يرى البعض الآخر أنهم وجدوا في القاهرة ورسائل إخوان الصفا عددها إثنتان وخمسون رسالة أصلية ثم أتبعوها برسالة الجامعة التي اجتملت على زبدة موضوعات الرسائل ونشرت مفردة عنها اختلف في نسبتها إليهم أما موضوعات الرسائل فتشمل علوم الدين وعلوم الدنيا التي كانت معروفة في عصرهم، وقد قسمها الإخوان إلى أربعة أقسام رياضية تعليمية والجسمانية طبيعية ونفسانية عقلية وناموسيه إلهية. ويمكننا القول إن إخوان الصفاء من تراث الحركات السرية في الإسلام تقع مطبوعاتها في أربعة مجلدات وتشمل علوم الفلك والرياضيات والعدد والموسيقى والهندسة والطب والجغرافيا والأدب وعلم الحيواني